ولو ان قرانا سنرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت ولو ان قرانا سنرت به الجبال او كلم به, كل به الموت بل لله الامر جميعا فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 لا يي الله ان الله لا يخلف الميعاد ان الله لا يخلف الميعاد